وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا الدرس هو الدرس ال100 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي عقيده اهل السنه والجماعه وهذه العقيده يا ايها الاخوه ليست بعقيده الخوارج ولا بعقيده الحروريه ولا بعقيده الازارقه ان الذي لا يعرف عقيده اهل السنه والجماعه من السهل عليه ان يتهم اهل السنه والجماعه بانهم خارجيون او انهم حروريون او انهم ازارقه سيما وانه قد جمع مع جهله الهوى والانحراف وحب الذات وحب النفس وتقديم قوله على قول الله جل وعلا او على قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيما اذا جمع الى قوله انه لا يدعو الى الله جل وعلا وانما يدعو الى نفسه او يدعو الى الله عز وجل لكنهم متخذوا او متخذا الدعوه لله جل وعلا مطيه للدعوه الى نفسه نحن في هذا اليوم قد وصلنا الى الدرس ال100 في شرح معتقد اهل الاثر اي معتقد اهل السنه والجماعه التي كان اخر حامل او حامل لواءها في ذلك الوقت الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله اذن انه هو امام اهل السنه بلا منازع حينما ترك الجميع حمل هذه الدعوه وحمل لواءها حتى انه في ذلك الوقت قد قتل الكثير من العلماء بل من كان يحمل معتقد اهل السنه والجماعه كان يتهم بالكفر وبالشرك كما حصل مع أحمد بن نصر الخزاعي عليه رحمة الله حيث قطعوا رأسه وعلقوا في أذنه ورقة أو رقعة قد كتب عليها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي علقوه بجانب رأس بابك الخرمي هكذا كان حال أهل السنة والجماعة وفي ذلك الوقت وقع أكثر من مئة من أجل علماء الضلاله وعلماء السلطان وقعوا على وثيقه يؤيدون فيها قتل الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله فنقول للجميع هذا معتقد اهل السنه والجماعه ونحن على مذهب اهل السنه والجماعه لا نغير ولا نبدل ولا نقيل ولا نستقيل ذكرنا أدلتهم العقلية وها نحن نتكلم في الأدلة السمعية نتكلمنا في المرات الماضيات عن علامات الساعة وقلنا بأن علامات الساعة انقسمت بحسب الاستقراء إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام قسم الأول قد وقع ومنه خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومنه أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقسم منها لا زال يقع ومن هذا الذي يقع في هذا الزمان ان ترى الحفاه العراثه العاله رعاء الشاء يتطاولوا يتطاولون في البنيان وبقيا علامات كبرى لم تقع وحينما تقع الاولى كما قال اهل العلم ينفرط السلك وتتتابع العلامه وراء العلامه فكلها تاتي متتاليه خلف بعضها البعض واول هذه العلامات هو خروج الامام المهدي ثم تكلمنا بعد ذلك او في الدرس الماضي عن العلامه الثانيه وهي خروج الدجال وهي خروج الدجال والدجال كما قلنا لكم هو منبع الكفر ومنبع الضلال وهو ينبوع الفتن والمصائب العظيمه وتكلمنا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين انه يتبع الدجال اكثر من 70 الفا من يهودي اصفهان من يهودي اصفه اصفهان وعليهم الطيالسه وذكرنا يعني صفته الدجال وانه اعور وانه يعني يعني كما قيل يعني فيه يعني شيء من كما قيل قال رجل قطط اعور اليمنى كان عينه عنبه طافيه وذكرنا بانه يمر على الخربه فيجرف كنوزها فيا قومي اخرجي فتتبعه كالعاسيب النحل وانه يقول للسماء امطري فتمطر وللارض انبتي فتنبت وسرعته كغيث استدبرته الريح وانه يمر على القوم فيؤمنون به فتعود يعني سارحاتهم اطول ما كانت ذرى وتكون يعني سمينه كذلك السلام ذكرنا انه يمر على القوم فيدعوهم الى الايمان به فالامنون به فتجف الارض عندهم وكذلك سارحتهم يعني تصبح يعني مريضه ضعيفه ايضا تكلمنا عن الدجال وان اخر ما يقتله الدجال شاب يعني يخرج اليه فيامره الدجال ان يؤمن به فيقول هذا الشاب انت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه ويقطعه الى نصفين ويرميه رميه الغرب فيقول هذا الشاب والله مسددت مزدد بك الا كفرا في يعني فيريد ان في او يهجم عليه لكي يقطع راسه فيجعل الله عز وجل ما بين عنقه وما بين ترقوته كالنحاس فلا يصلط عليه فلا يصلط عليه أبدا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العلامة الثالثة وهي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نتكلم عن الآية الثالثة و العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى وهي نزول عيسى عليه الصلاه والسلام اولا يعني نقول بان نزول عيسى عليه الصلاه والسلام ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه نزول عيسى ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه اما كتاب الله جل وعلا فان الله جل وعلا قال وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يؤمن النبي قبله موته يعني معلوم ان عيسى عليه الصلاه والسلام رفعه الله عز وجل اليه والله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه لهم فمن اهل الكتاب كما قال الله او كما بين الله عز وجل الا من نبي قبله موته اي قبل موت عيسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فيؤمن كل اهل الكتاب في اخر الزمان ويقول الناس كلهم على مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين ومع ذلك فقد نازع بعض العلماء فيها في هذه الايه وقال بان المقصود من قول الله جل وعلا وإن من اهل الكتاب الا امن الا ليؤمن النبي قبل موته يعني قبل الضمير عائد له لا اهل الكتاب ليس عائدا لعيسى عليه الصلاه والسلام لكن في السنه هنالك ادله صريحه صحيحه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الادله ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده وليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه وفي روايه المسلم والله لينزل لنا ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب فلا يكسرن الصليب ايضا اخرج مسلم عن جابر من عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق يقاتلون على ماذا على الحق ظاهرين الى يوم القيامه فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكريمه الله هذه الامه فهذه بعض الاحاديث التي وردت وغيرها سنذكره ان شاء الله ايضا الاجماع اجمت الامه وانعقد اجماع الامه على نزول عيسى عليه الصلاه والسلام ولم يخالف في ذلك احد من اهل الشريعه انما الذين خالفوا في ذلك هم اهل الفلسفه والملاحده الذين لا يعتد بخلافهم الذين لا يعتد بخلافهم ايضا انعقد اجماع الامه المحمديه على ان عيسى عليه الصلاه والسلام حينما ينزل يحكم بهذه الشريعه المحمديه لا يحكم بشريعه عيسى نفسه يعني بشريعه الانجيل انما يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل ايضا بشريعه مستقله وان كانت يعني النبوه قائمه به الا انه لا ينزل بما كان عليه انما ياتي ويحكم بالشريعه التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يتسلم الامر من المهدي ويكون المهدي من اصحابه واتباعه كسائر اصحاب المهدي كسائر اصحاب المهدي ايضا مر بنا يعني في الدرس الماضي ان عيسى عليه السلام يصلي وراء المهدي صلاه الفجر صلاه الفجر وقلنا بان ذلك لا يقدح في نبوته لا يقدح في نبوته هنالك عده فوائد يعني ذكرها العلماء متعلقه بالسيد المسيح عليه الصلاه والسلام ومن هذه الفوائد قالوا الاولى يعني في حليه وسيرته يعني هيئته وسيرته فعند البخاري من حديث عقيل بن خالد انه احمر احمر جعد عريض الصدر جعد عريض الصدر وفي روايه ادم كاحسن ما انتراء من ادم الرجال صبط ينطف صبط ينطف وفي روايه له لمه له لمى احسن ما انت راء من اللمم قد رجلها وفي روايه لمته ما بين او بين منكبيه بين منكبيه رجل الشعر يقتل يقتل راسهما يعني له لمى يعني شعر طويل وهذا الشعر يسمى بماذا يسمى لمى فهذه اللمه تكون ما بين منكبيه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام مربوع الخلق ما المربوع قلنا لا هو قصير ولا هو بالطويل الى الحمره والبياض صبط الراس صبط الراس ايضا زاد في حديث ابي هريره بنحوه كانما خرج من دمشق كانما خرج من دمشق دمشق والحمام تعلمون ان الانسان يعني اذا استحم يعني تكون يعني بشرته صافيه تكون بشرته صافيه فعيسى عليه الصلاه والسلام يعني يميل الى الحمره والبياض كانما خرج من دماس من الحمام من الاستحمام يعني والعلماء يقولون لا منافه بين الحمره والعدمه العدمه هي السمار لكن هنالك سمار كما قيل يعني السمار صافي يميل الى ماذا يا ترى يعني حمارا او اشراقه من خلف هذا الجلد من خلف هذا الجلد والعلماء يقولون ليس هنالك اختلاف بين الاحاديث التي وردت بانه يعني الحمره والبياض وانه ادم اللون اذ ان الانسان قد يميل الى السمره لكن يكون تكون هذه السمره او الجلد صافي فترى الحمره من خلف هذه السمره ايضا من صفاته قال في الحديث لا يجد ريحه نفسه كافر الا مات لا يجد كافر ريحه نفسه الا مات ايضا سيرته العمليه انه يكسر الصليب ويقتل الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام لا يقبل الا الاسلام طبعا يعني بعض الناس قد يقبل في هذا الزمان يقبل الاسلام ويقبل النصرانيه ويقبل حريه ماذا الاعتقاد وفي عهدي يتحد الدين فلا يعبد الا الله يتحد الدين فلا يعبد الا الله وتترك الصدقه تترك الصدقه لعدم وجود وجود من يقبلها يعني يصبح كل الناس أغنياء فلا يستطيع أحد أن يخرج الزكاة لأنه لا يوجد في ذلك الوقت أحد يقبل الزكاة أو يكون مستحق للزكاة أيضا في زمنه عليه السلام تظهر الكنوز تظهر الكنوز في كل مكان كنوز ولا يرغب الناس في اقتناء الأموال من كثرة الأموال قالوا وترفع الشحناء البغضاء والشحناء ينزع من قلوب العباد حتى انه ينزع ايضا السم من الافاعي ومن العقارب حتى ان الاطفال يلعبون بالافاعي والعقارب في زمنه وترعى الشاء مع الذئب فلا يضرها قال وتملؤ الارض سلما ولا يكون فيها قتال ايضا قال الارض تنبت كما كانت تنبت في عهد ادم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم القطف الواحد يجتمع عليه النفر يأكلونه ومع ذلك لا يستطيعون فيشبعهم هذا الشبع وهذه البركة من الله عز وجل ويكون عيسى عليه الصلاة والسلام مقرر لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه رسول لهذه الأمة لا يكون رسول لهذه الامه انما مقرر لشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا العلماء يقولون بيكون يعني قد علم شريعه محمد صلى الله عليه وسلم بامر الله تعالى قبل ان ينزل الى هذه الارض قبل ان ينزل الى هذه الارض هنالك مساله ايضا يتكلم عنها بعض العلماء وهو انه يعني زعموا انه بنزول عيسى ابن مريم يرفع التكليف هذا الكلام مردود الكلام هذا مردود لا يرفع التكليف وانما الذي ورد لان عيسى عليه الصلاه والسلام مقرر لهذه الشريعه ومجدد لها اذ انها هي اخر الشرائع ونبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء كذلك الدنيا لا تبغى بلا تكليف الدنيا لا تبقى بلا تكليف فالدنيا اصلا ا وجدت يعني لهذا التكليف كما قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فلا ينقطع التكليف الا بالموت او بقيام الساعه ايضا في الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم وتسلب قريش ملكها تسلب قريش ملكها العلماء الان يعني لهم كلام في هذا الحديث كالحافظ السخاوي وابن حجر ايضا قالوا معنى ذلك لا يبقى لقريش اختصاص بشيء دون مراجعته قالوا هذا الكلام لكن لا يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان ما بقي من الناس اثنان العلماء يعني قالوا يعني يدل هذا الحديث ايضا ما ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وهو في صحيح مسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضهم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامه تكرمه الله هذه الامه فالعلماء يقولون لا يكون هنالك منافاه ان يكون المهدي اميرا حتى في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام ويكون مراجعته في الامور لعيسى عليه السلام للتبرك وللتيمن او للتيمن فالان في هنالك مثلا بعض الاخوه قد سال في المره الماضيه وهذه المساله ايضا يطرحها العلماء يعني هل هنالك يعني اختلاف بين هذه الاحاديث واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي اثنان من الناس ما بقي اثنان من الناس العلماء يعني يتكلموا في هذا الموضوع وقالوا يعني الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم او ورد في القران او في كلام العرب ينقسم الى قسمين كلام العرب اما ان يكون خبر واما ان يكون من باب الانشاء اما ان يكون من باب الخبر واما ان يكون من باب الانشاء الخبر معناه قالوا لو انا انسان يعني قال يعني انتصر مثلا المسلمون في وقعة بدر فهذا الخبر اما ان يكون صدق واما ان يكون ماذا كذب فالذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب هو ما يسمى بماذا يسمى بالخبر فاما ان نقول للقائل صدقت واما ان نقول له ماذا كذب الان القسم الثاني من كلام العرب قال هو الانشاء الانشاء ما هو الانشاء تقول لفلان اجلس فاما ان يمتثل امرك واما ان لا يمتثل هذا الامر واما ان لا يمتثل هذا الامر فالان امتثال امتثال هذا الامر ويعتبر تنفيذ وطاعه لهذا الامر فهذا يسمى هذه الصيغه تسمى بصيغه الانشاء ولذلك ورد في القران بعض الايات التي تاتي بصيغه الخبر ويراد بها الانشاء كقول الله جل وعلا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعه في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين بعض الناس قد يقول بان كثيرا من الطغاة يدخلون المساجد وبيوت الله وهم غير خائفين فكيف تقولون ان الله جل وعلا اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين العلماء يقولون هذه الايه جاءت بصيغه الخبر لكن اريد بها الانشاء اريد بها ماذا الانشاء يعني لا يدخلها خائفين الا يدخلها خائفين الا خائفين بسبب ماذا بسبب انكم تجاهدونهم فهذه الايه تأمر بالجهاد تأمر بالجهاد فارعبوهم وخوفوهم فاذا جاهدتم فلا يدخلوها الا خائفين ولذلك يعني في اليمن حينما يعني قام بعض الاخوه وفجروا علي عبد الله صالح بعدها يعني اصبح الجميع يخاف ان يدخل هذه المساجد في تلك المناطق لعل بعضكم ايضا راى يعني عدو الله بشار الكلب ولا يستحق الاسد سلم قبل الامام صلق سلم قبل الامام في صلاه العيد يعني يريد كما يقال ان ينفذ او, ينف أو يهرب بجلده فقبل الله جل وعلا اولئك ما كان لهم يدخلوها الا خائفين المقصود بها ماذا ان تمتثلوا امر الله جل وعلا فتخوفونهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان بمعنى انه لا يجوز ب... لا يجوز ان يتولى الامر الا من الا القريشيين فالقريشيه شرط في الخلافه شرط في الخلافه ومن ترك شرط القريشيه وقال بان الامره او امراه المؤمنين تولى لغير القرشي فقد خالف مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كما قلنا لكم ان ادوات الحصر لها عده الفاظ من هذه الالفاظ انحصار المبتدا في الخبر ولذلك فهم الانصار قول ابي بكر رضي الله عنه لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه السقيفه المشهوره الامه من قريش الامه من قريش مباشر الكل سلم وكانت تسليم ليس للاكثريه وليس للامه وانما كانت تسليم لماذا التسليم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هنالك شيء يقدم على قول الله عز وجل ولا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الامه تبع وكل الارض تبع لقول الله جل وعلا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان معناه ليس من باب صيغة الخبر أن الأمر يبقى من الناحية الكومنية يبقى في قريش لا المقصود به المقصود به هذا الحديث أنه لو بقي إثنان فيجب أن ان يكون الامير من قريش فيجب ان يكون الامير من قريش هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم الفائده الثانيه التي ذكرها اهل العلم فيما يتعلق بالايه الثالثه او العلامه الثالثه من علامات الساعه وقت نزول المسيح ومحله وما يجري عليه وما يجري على يده قالوا محل نزوله عند المنار البيضاء عيسى عليه الصلاه والسلام ينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على اجنحه ملكين ينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على اجنحه ملكين كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال فبينما هو اي الدجال كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المناره البيضاء شرقيه دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طقطا راسه قطر واذا رفع راسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريحه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ينتهي طرف ما معنى الطرف ها الطرف معناه البصر ولذلك يعني قال الشاعر قال اشارت الي بطرف عينها بطرف عينها اشاره محزون ولم تتكلم فالطرف هو البصر حين حيث ينتهي بصره العلماء يقول ما يقولون معنى المهروده او المهرودتين هي جمع ل المهروده فالمهروده يعني يقال الثوب اذا صبغ بالورس ثم بالزعفران يقال عنه مهروده ويقال ايضا اراده بالمهرود الثوب المصبوغ بالهرد وهو صبغ اصفر قيل انه كالكركم يعني يشبه العصفر يشبه لون العصفر قريب للصفره وبعض العلماء قالوا يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بين مهرودتين اي اي بين حلتين اي بين حلتين فاما ان يقال بين حلتين مصبوغتين واما ان يقال انه بين حلتين ايضا الفائده الثالثه التي تسلم عنها العلماء وهي مقدار مقوس عيسى عليه الصلاه عليه السلام والمده التي يكون فيها ووفاه عيسى عليه الصلاه والسلام طب عيسى عليه الصلاه والسلام لم يتوفى بل رفعه الله عز وجل اليه فمدته يعني مده بقائه في البقاء يعني في الارض كما يعني يعني روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس 40 سنه يمكث في الناس 40 سنه ايضا عند الامام احمد بن ابي شيبه وابن حبان انه يمكث 40 سنه ثم يتوفى بعد 40 سنه يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الارض 40 سنه اماما عادلا حكما مقسطا حكما مقسطا فهذا يعني الذي ورد عن عيسى عليه الصلاه والسلام بعض الروايات يعني وردت بانه يمكث يعني السبع سنوات فلكن الروايات الثابته على النبي صلى الله عليه وسلم هي 40 سنه 40 سنه وليست بسبع سنوات بل يعني بعض العلماء صحح روايه السبع سنوات لكن يعني تكلم على هذه المساله كالإمام السيوطي عليه رحمه الله يقول يعني افتيت بان ابن مريم يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين يمكث سبع سنين قال واستمريت على ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي اعتمد أن مكتب في الأرض أربعون سنة معتمدا على ما أفاده الإمام أحمد في روايتي بلفغ ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة قال وهذا هو المرجع لأن زيادة الثقة يحتج بها زيادة الثقة يحتج بها ولانهم ياخذون بروايه الاكثر ويقدمونها على روايه الاقل لما معها من زياده العلم قالوا ايضا ولانه مثبت او مثبت والمثبت مقدم على ماذا يقدم على النافي طيب طبعا من باب الفائده يا اخوان يعني ليست القاعده يعني على اطلاق يعني ان يقال المثبت مقدم على النافي لانه يعني في مسائل القضاء النافي مقدم على المثبت فهذه القاعده ليست على اطلاقها المساله ايضا يعني مساله يعني اخرى يعني متعلقه بالمسيح عليه السلام قال وانه يقتل للدجال ببابلد خلي عن جداري وانه يقتل للدجال ببابلد فخلي عن جداري فمعنى هذا البيت يعني وهم من ابيات السفارنيه ان المسيح عليه السلام يقتل بأمر الله ومعونته وتأييده الدجال وهو الكذاب وهذا الدجال يعني اسم لهذا الرجل الذي سينزل كما قلنا لكم او سيخرج في اخر الزمان وقيل يعني سمي دجالا لانه يقطع الارض ويسير في اكثر نواحيها كلمه الدجال تطلق على الانسان الذي يسير كثيرا يسير كثيرا يقال يعني دجل الرجل اذا فعل ذلك فبعض العلماء يقولون عنه بانه دجال بسبب انه يعني يطوف في الارض والكره الارضيه كامله بعض العلماء قيل ان اسمه دجال لتمويهه على الناس وتلبيسه يقال يعني اذا دجل اذا لبس وموه اذا لبس وموه واقيل يعني ماخوذ من الدجل وهو طلي الجرب بالقطران وتغطيته فكان الرجل يغطي الحقه ويسترها اذا كلمه الدجال يعني العلماء فيها ثلاث ماخذ او ثلاث يعني اصول يقال بانه دجال لانه يدجل الارض يعني يقطع ويطوف الارض كامله فالذي يطوف الاراضي ويكون سيار في الارض ويتحرك في كل مكان يقال عنه دجال لانه يتحرك كثيرا وانتم كما مر مع معكم ان الدجال يعني كغيث استدبرته الريح يتحرك من مكان الى مكان لا يترك مكان الا ويدخله الا مكه والمدينه فان عليها ملائكه تحرسها القول الثاني بانه يعني دجال لانه يلبس ويموه على الناس فالدجل معناه ايش التمويه و التلبيس وقيل بان الدجال ماخوذ من الدجل وهو ماده يعني يطلى بها يعني البعير الاجرب بماده القطران ويغطى بهذا الشيء فاصبح الان يعني حينما غطى الحق وستره صار كالقطران الذي يغطي الجرب كالقطران الذي يغطي الجرب هنالك ايضا تنبيه ذكره اهل العلم فيما يتعلق ب المسيح الدجال لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح عرفنا لماذا سمي بالدجال اما يعني لاحد ثلاث امور ذكرناها لكم الان لماذا سمي بالمسيح قيل لان احدى عينيه ممسوحه لا يبصر بها ولذلك الاعمى يسمى او الاعور اقصد وليس الاعمى يسمى مسيحا كما في كتب اهل اللغه لكن في المقابل عيسى عليه الصلاه والسلام ايضا يسمى بالمسيح المسيح الدجال قلنا سمي مسيحا لان عينه عوره عينه اعور فالاعور يسمى ماذا يسمى مسيحا يسمى مسيحا لان احدى عينيه تكون ممسوحه لكن عيسى عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام لماذا سمي بالمسيح العلماء لهم في ذلك عده اقوال قالوا القول الاول لان زكريا عليه السلام مسح عليه مسح عليه فلما مسح عليه سمي المسيح بسبب ماذا ان نعي ان زكريا عليه السلام مسح على من على عيسى عليه السلام وقيل بانه يعني سمي بالمسيح لانه كان يمسح الارض اي يقطعها في سياحته لذلك انه يقال مساح عن الذي يقطع الارض ويقيس الارض ماذا يسمونه مساح فالقول الثاني لماذا سمي المسيح عيسى عليه السلام بالمسيح قال لانه كان يقطع الارض بسياحتي يقطع الارض بسياحتي ولذلك ان قلنا لكم الذي يقيس الاراضي يسمى بماذا يسمى بالمساح وقيل المسيح معناها الصديق المسيح معناها الصديق فهذا يعني قول اخر في معنى المسيح وفس سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام هو مسيح الهدى واما الدجال فمسيح الضلاله اذا عندنا مسيح الهدى ومسيح الضلاله وبعضهم يعني ضبطه قال عيسى عليه الصلاه والسلام المسيح واما الدجال فهو المسيح فهو المسيح فعندنا المسيح وعندنا ماذا المسيح بعضهم ما اراد يعني ان يخف ان نفرق فقال في عيسى عليه الصلاه والسلام قال عنه المسيح وام الدجال فيقال عنه ماذا المسيح وبعضهم قال بانه يعني ليس يعني بمسمى يعني المسيح كما قال او يعني ضبطها اقصد ضبطه بالمسيح من المسخ ممسوخ قال ابن عبد البر او عمر بن عبد البر قالوا منهم من قال ذلك بالخاء المعجمه المسيح وذلك عند اهل العلم خطا ان يقال عنه المسيح ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نطق به بالحاء المهمله ونقله الصحابه المبلغون عنه وقال الراجد الراجد اذا المسيح قتل المسيحه فاذا ضبطت المسيح بالمسيخ كما قال ابن عبد البر غير صحيحه لماذا غير صحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المسيح ونقلها اصحاب مبلغون بالمسيح اذا كما قلنا لكم الدجال يرجع الى كلمه الدجال الى ثلاث اصول وكذلك المسيح يقال على المسيح الدجال بانه يعني مسيح لان عينه ممسوحه لانه اعور ويقال عن عيسى عليه السلام بالمسيح لان زكريا عليه السلام قد مسح عليه وقيل بانه المسيح لانه يمسح الارض بمعنى انه يقطعها ويتحرك فيها يتحرك فيها وقيل عنه المسيح بانه الصديق او الصديق قيل عنه بانه الصديق فهذه معنى كلمه المسيح وايضا بعض العلماء يعني تكلموا ان المسيح عليه السلام يعني سمي مسيحا لأنه ممسوح القدمين لا أخمص له لا أخمص له وقيل لأن الله مسحه أي خلقه خلقا حسنا خلقه خلقا حسنا والمسيح الدجال كما قلنا لكم هو في نفس بنفس اللفظ إلا أنه العياذ بالله يعني رجل ممسوح العين ودجال والعياذ بالله وقيل أيضا إن أصله مشيخ ايه الاصله ماذا مشيح من الذين يقولون مشيح اليهود يقولون موشديان موشا من هو موشا اه موش يعني موسى موشديان اه معناه موشه هم يقولون مشيح فاقيل بان اصله يعني آه آه قالوا بان اصله يعني ماذا اصله يعني ش ثم ينعربت ثم عربت هذه الكلمه ثم عربت هذه الكلمه ايضا هناك خلاف بين العلماء لن اذكره يعني بطوله ان يعيس عليه السلام اول ما ينزل ينزل فيصلي بالمسلمين صلاه العصر يصلي بهم صلاه او يعني يتم بهم في صلاه العصر لكن الذي صح على النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل في وقت صلاه الفجر في وقت صلاه الفجر وليس في وقت صلاه العصر وقد يعني تكلف كثير من العلماء الجمع بين روايات او الروايه التي جاءت انه ينزل في وقت العصر والروايات التي جاءت ثابته بانه ينزل وقت صلاه الصبح وقت صلاه الصبح والصحيح الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل في وقت صلاه الصبح في وقصالات الصبح فوالا ترد الاحاديث الضعيفه او ترد الاحاديث الصحيحه بسبب معارضتها للاحاديث الضعيفه بل يرد الضعيف بل يرد الضعيف ولذلك قال فخلي عن جدال يعني اترك الجدال في هذا الامر والجدال يعني يعني كما يعني قال اهل العلم لغه معناه اللدد في الخصومه لدد في الخصومه والقدره عليها يعني عنده نفس وعنده خصومه ليست طبيعيه وايضا عنده قدره على هذه الخصومه عنده قدره على هذه الخصومه والثاب يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث الصحيح ما ضل قوم بعد هداهم عليه الا أن أوثوا الجدل ثم تلقوا الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدل أيضا عن أبيه راية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان محقا أن يترك المراء وإن كان محقا أيضا في الحديث عن الأرباس رضي الله عنه ومارت من أباس لا تماري أخاك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمي قال قال من ترك المراء وهو منفق بني له بيت في وسط الجنه ايضا روى ابو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجداله وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنه ومن تركه وهو منفق بني له في وسطها ومن حسن خلق خلقه خلقه بني له في اعلاه بني له في اعلى قد يكون الانسان يكون على باطل فيترك الجدال من اجل الله جل وعلا فيبنى له بيت في ربض الجنه وقد يتركه وهو منحق فيبنى له بيت في وسط الجنه ومن حسن خلقه بني له في اعلاها بني له في اعلى هنالك عده تنبيهات سنذكرها وسنكملها ان شاء الله في الدروس القادمه وهي حوالي سبعه تنبيهات او ثمانيه تنبيهات التنبيه الاول في يعني قتل المسلمين لاتباع الدجال من اليهود للعلم يعني الدجال يتبعه من يتبعه اليهود فالتنبيه الاول يعني ان عيسى عليه الصلاه والسلام عندما يقتل الدجال ينهزم جنوده الذين يكونون معه وهم اليهود والمرتدون الذين يتبعونه فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا نطق الا يعني انطق وانطق الله عز وجل وابقى له يا هذا يهودي وفي لفظ هذا دجالي تعال او تعال فتعالى اقتله الا الغرقد فانها من شجر اليهود لا ينطق لا يبقى شيء في الحديث قال انطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا شجر ولا حجر ولا حائط ولا داب الا قال يا عبد الله هذا يهودي وفي لفظ هذا دجالي فتعالى اقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود لا ينطق ايضا في صحيح مسلم عن أبي هغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وهذا الحديث صحيح بخاري وفي صحيح مسلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اذا اليهود يعني حينما ينتق الحجر والشجر سيكون ذلك في ايام من في ايام عيسى عليه الصلاه والسلام ايضا مساله سنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الدرس وهي قدر لبس الدجال وكيفيه النجاة منه كم يفك الدجال وكيف ينجو المسلم من هذا الدجال لبث الدجال في الارض كما روى انه نواس بن سمعان كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمكث 40 يوما دجال كم يوم يمكث 40 يوما يوما كسنه ويوما كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم وفي روايه عند الامام احمد ومسلم من حيث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يخرج الدجال في امتي فيمكث 40 فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كانه عروه ابن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه يعني يطلبه فيهلك يلحق وفي حديث ابي امامه رضي الله عنه عند ابن ماجه وابن خزيمه والحاكم والضياء ان ايامه 40 سنه كنصف السنه والسنه كالشهر والسنه كالجمعه واخر ايامه كالشرره يصبح احدكم على باب المدينه فلا يبلغ بابه الاخر حتى يمسي تسارع الزمان تسارع الزمان والعلماء يعني اختلفوا يعني في تاويل هذا الحديث فمن من قال هو كنايه عن اشتغال الناس بانفسهم من الفتن حتى لا يدروا كيف يمضي النهار فيكون مضي النهار عندهم ك كمضي الساعه والشهر كاليوم والسنه كالشهر وبعض العلماء قالوا بل هذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها هذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها لما ورد من حديث انس رضي الله عنه عند الامام احمد والترمذي في اشراط الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كالظمته بالنار كالظمته بالنار والعلماء يعني قالوا ان الصلاه تقدر في هذه الايام ايضا على قياسنا مر على قياس ما مر ويعني كما قلنا لكم ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني سالوه عس قال قال اقبل نقدر له قدره قال تكفي صلاه يوم من الخمس صلوات قال لا اذا المساله ليست كنايه وليست مجازا بل يؤخذ هذا الامر على حقيقته يؤخذ هذا الامر على حقيقته ايضا روى علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن الدجال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدجال يقول انه يقول انا رب العالمين الدجال يقول انا رب العالمين وهذه الشمس تجري باذن لي اف تريدون ان احبسها فيحبس فيحبس الشمس يعني النهار يقول بامر من هذا كله باذن الله جل وعلا لكن يامر يا الدجال الشمس فتحبس حتى يجعل اليوم كالشهر وكالجمعه يبقى اليوم طويل حتى يصبح ك ماذا ك كأ... كالشهر ونحن نعلم عن الكره الارضيه ان القطب الشمالي او القطب الجنوبي يمكث اليوم 6 اشهر او الليل 6 اشهر والنهار ستة أشهر معلوم أن اليوم الواحد في قطب الشمالي مقداره سنة كاملة الشمس تشرق لمدة ستة أشهر وتغرب لمدة ستة أشهر الدجال يدعي الألوهية فيحبس الشمس حتى تبقى الشهر وتبقى الجمعة ويقول أتريدون أن أسيرها فيجعل اليوم كالساعة فيجعل اليوم كالساعة للساعه اما كيفيه النجا من هذا الدجال فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف رسم من الدجال الذي يحفظ 10 ايات من سوره الكهف يوصف رسم من الدجال وفي روايه من اخر الكهف كما يعني رواه مسلم في صحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه ايضا ورد عن ابي امام مرفوعا من لقيه منكم فليتفل في وجهه يعني يقرا الانسان او يحفظ اول 10 ايات من سوره كاف او اخر 10 ايات واذا لقيتم يعني الدجال ماذا تفعلون تفعلون تتدفلون وتبصقون في وجهه ايضا روى الترمذي الحديث ابو الدرداء رضي الله عنه مرفوع من حفظه ثلاثه ايات من اول سوره الكهف عصم من فتنه الدجال قالت الترمذي حديث حسن صحيح ايضا ينبغي للمؤمن ان يكثر من ذكر الله تعالى والتهليل والتسبيح والتكبير فان هذه هي قوه المؤمن اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما يختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وجزاك الله خيرا على حسن استماعك